Bismillahirrahmanirrahim. Yusebbihu lillahi ma fi s-semaavati ve ma fi l-arv. Lahul mulku ve lahul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. هو خَلَقَكُمْ خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير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 تغاب وما يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنة تجري ويدخله جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا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 ve iğtegfu ve tespfu ve tafiru فإن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يقشح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرض الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم صدق الله العظيم